حياكم الله هذا السائل ابو عبد الله يقول في السؤال الأول إذا رأى الإنسان ما يعجبه فهل يقول ما شاء الله تبارك الله أو ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله أو ما شاء الله تبارك الله وهل كلها صحيحة <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إذا رأى الإنسان يعجبه في ماله فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما في قصة صاحب الجنتين حين قال له صاحبه ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما في قصة صاحب الجنتين حين قال له صاحبه فلولا ادخلت جنتك وقل كما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا إذا رأى الشيء في ماله إن رآه في غيره فليقل طارق الله عليه، أو كلمة نحوها، وإذا رأى ما يعجبه من أمور الدنيا فليقل لبيك إن العيشة عيش الآخرة. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. فيقول لبيك أي إجابة لك ثم يقول إن العيش عيش الآخرة من أجل أن وقت نفسه على أن الدنيا مهما كانت فهي فيزائلة ولا عيش فيها وإنما العيش حقيقة في الآخرة نعم